Bismillahirrahmanirrahim Kaf ha ya ayn sad Wikru rahmatirabbika 'abduhu Zakariya nidaan khafiy قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولن اكون بدعائك رب شقيا وانني خفت الموالى من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 قال رب أن يكون لي غلام وكانت مرأة عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيقا قال كذلك قال ربك هو علي هين و قد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاتا وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مر يمئذ تبعت من أهلها مكانا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكي قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشو ولم أك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله أيَّةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَتَبَذَّتْ بِهِ مَا كَانَ وَقَصِيًّا فَأَجَأَ أَهلَ المَخَاضِ إلَى جِذْعٍ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 Ayatani الكتاب وجعلni نبيا وجعلni مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلni جبارا شقيا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 من النبّين من ذرية آدم ومن من حملنا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجت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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَمْ دَعَا وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا